الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا أيها الأحبة بما يستخرج من الهدايات من هذه الآية الكريمة من آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت تحدثنا في الليلة الماضية عن صدر هذه الآية يأخذ منها إضافة إلى ما سبق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يأخذ منها العموم لا يكلف الله نفسا فالنفس هنا نكر في سياق النفي كل نفس سواء كان أذى الإنسان له همة في الطاعة والعبادة أو كان فاتر الهمة سواء كان قويا في جسده أو كان ضعيفا لا يكلف الله نفسا سواء كان رجلا أم امرأة هذه قاعدة عامة وأصل ينتظم جميع المكلفين كذلك يدل هذا الموضع من كتاب الله تعالى على أن للإنسان طاقة محددة إلا وسعها وهذا يدل على أن امكانات الإنسان محدودة امكانات من الناحيتين من ناحية القدر العقلية والعلمية ومن ناحية القدر الجسدية وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد وأوضح ذلك بصورة أبيا القدر العلمية والإمكانات العقلية إنما يطالب أن يحدث الناس بقدر ما تحتمله عقولهم لأن ذلك يكون فتنة لهم ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان لا يخاطب فيما لا يدخل تحت قدرته العقلية يعني القدرة الاستيعابية لا يخاطب في أمور عقله لا يستوعبها قدراته العقلية إمكاناته الذهنية لا تستوعب هذا الكلام لا يخاطب به لأن ذلك يخرج عن مداركه وإمكاناته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومهما قيل له ومهما شرح ولن يفهم هذه المسألة ويفقه وينزل هذه المعاني تنزيلا صحيحا فلقد يحصل له ردود أفعال ويرتد عن الإسلام أو يسوء ظنه بربه أو يعتقد عقائد منحرفة على خلاف مراد الله تبارك وتعالى وهذا يبين لنا خطأ بعض من يتجشمون أمورا ليست مما يدخل تحت إمكاناتهم وقدراتهم العلمية والعقلية يعني ما تآهلوا لها شاب صغير وبيده دفتر مسائل كبار لو جمع لها أهل بدر لربما توقف كثير منهم فيها وهذا الشاب يريد أن يحل مشكلات الدنيا بأرجائها يدور على هذا وهذا وهذا في امتحان صعب وقلق يبحث عن إجابة لهذه الأسئلة التي لا تعنيها يسأله الله عز وجل عنها ولم يكلف بها ولم يطالب بذلك فهذه ليست له وليست من شأنه فيحمل نفسه ما لا يطيق وقد يخاطب بعض الناس ببعض المسائل من شرائع الإسلام ولم يتأهل لذلك لحداثة عهدهم بالكفر مثلا ثم بعد ذلك يكون سببا يكون هذا سببا لانتكاسه ورده لأنه لم يستوعب فيعتقد أن الإسلام غير منصف غير عادل مثلا أو غير ذلك من التصورات الفاسدة لأنه غير مؤهل، لم يتآهل عقله وذهنه وقلبه استيعاب هذه القضايا فلماذا نفاتحه بها ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن من المسائل ما جوابه السكوت ولا يكون ذلك كتمانا للحق وإنما يكون ذلك تأجيلا وتأخيرا إلى وقت الإمكان يعني لا يتهيأ هذا الإنسان ويكون عنده من النضج يستوعب فيه كبار المسائل ولهذا في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كثير من السلف فسروها تعلمون الناس صغار العلم قبل كباره فمن الخطأ أن يطالب الناس وأن تطرح قضايا كبار والناس بحاجة إلى قضايا دونها يحتاجون أن يتعرفوا على المعبود معرفة صحيحة يحتاج هؤلاء الناس أن يعرفوا كيف يتطهرون كيف يصلون كيف يعبدون الله عز وجل كيف يصومون صياما صحيحا كيف يعتمرون عمر صحيحا حجا صحيحا فمن الخطأ أن يمتحن الناس بقضايا كبار ليست من شأنهم تعلمون الناس صغار العلم قبل كباره فالرباني هو الذي يعلم الناس بقدر ما يصلح لهم مراعيا أحوالهم وقدرهم وما يصلح لمثلهم وما ينفعهم ويرفعهم هذا من الناحية الأولى إمكانات العقلية والعلمية القدرة الاستيعابية عند هذا الإنسان ما هي قدرة ذهنية الجانب الآخر القدرة الجسدية قد يسأل إنسان عن مسائل لو عرفها لا يستطيع أن يقوم بها لا يستطيع ليس عنده إمكانيات أن يحقق ذلك مثل هذا وغير مطانب بها لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لا تستطيع لن تسأل عن هذا ولن تحاسب عليه والسؤالات في القبر ثلاثة احفظوها من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم لن تسأل عن فلان وفلان والواقع الفلانية والموقف من كتابة فلان ورد فلان وكل واقعة في الدنيا ما هو الموقف منها أن تطالب بهذا تتتبع كل ما يجري في أرجاء المعمورة وأن يكون لك موقف وحكم في كل قضية هذا من التحميل ما لا يطاق قضايا قد لا يستطيع الإنسان أن يعرف أصلا ما لها من خلفيات وارتباطات وتعلقات حتى يصدر الحكم الصحيح عليها ثم بعد ذلك يحمل نفسه شططا فيقع بسبب ذلك من الخلاف والجدل ويتفرق الناس ويقع بينهم من التراشق والعداوات والتدابر والتقاطع ما الله به عليم والله لم يكلف بهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسهى وهذا أيضا يدل على معنى آخر باللزوم وهو إذا كانت قدرات الإنسان وإمكاناته محدودة فينبغي أن لا يتعدى طوره الله تبارك وتعالى أخبر عن أعداء الرسل حينما جاءهم الرسل الوحي من الله تبارك وتعالى قال فارحوا بما عندهم من العلم فهذا الفرح المذموم فرح نوعان نوع محمود ونوع مذموم فهذا كالفرح الذي كان عند قارون فقال له أهل الرشاد من قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين هذا الفرح الذي يحمل على تبختر والعلو والتجبر والخيلاء هذا هو المذموم وإلا قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فهذا الفرح مطلوب فالفرح ثلاثة أنواع فرح مباح مثل فرح الإنسان بمال وتجارة تربح وفرح بولد يولد له وفرح بنجاح و نحو هذا هذا لا إشكال فيه النوع الثاني الفرح المحمود شرعا الفرح بعز الإسلام وأهله الفرح بطاعة الله عز وجل ومواسم الخيرات فهذا يؤجر الإنسان عليه النوع الثالث وهو الفرح المذموم فإذا عرف الإنسان أن قدرات عنده والإمكانات محدودة فإنه لا يشمخ بأنفه ولهذا قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين أول صفة لاحظ الذين يمشون على الأرض هونا أول صفة يعني أنه يمشي مشية سهلة ليس المقصود متماوتة لا لكن ليست فيها غطرسة هونا وكذلك أيضا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لاحظ التعليل إن هنا تفيد التعليل والتوكيد إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. لاحظ ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا يقول اعرف قدرك إنك لن تخرق الأرض تخرق الأرض فسر بمعنيين. قيل حينما يضرب برجله على الأرض مشيت المتجبر يقال على هونك فهذا مثل ضرب الذرة أو النملة على الأرض لن يؤثر فيها لن يخرقها وهذه القدم الصغيرة الضعيفة وماذا عسى أن تؤثر في الأرض بضربها عليها إنك لم تخرق الأرض أنت أضعف من هذا المعنى الثاني لم تخرق الأرض الخرق بمعنى القطع كما قال في شواهد ابن مالك في الألفية خاوي المخترق وبعضهم يقول مخترقا في هذا التنوين هو الشاهد خاوي المخترق شاعر يتمدح بنفسه الشجاع يقطع الفيا الشاسعة يخرقها يخرقها بمعنى يقطعها مثل يجوبها وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ما معنى جابوا قطعوه خرقوه يقطعونه فتقول فلان يجوب الأرض يعني يقطعها طولا وعرضا جاب الصخر بالواد جبال السلسلة المحيطة بهم كانوا يقطعونها ويتخذون في داخلها البيوت في الشتاء ويتخذون القصور في السهول المرتفعة المحيطة بهم فلاحظ هنا لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هذا حينما يضرب برجل لن يخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا حينما يرفع رأسه ويشمخ لتكبره وتجبره يقول على رسلك فالإنسان إمكاناته محدودة قدراته محدودة مهما كان مفتول العضلات مهما كان كثير الخبرات مهما كان كثير العلوم والمعارف يبقى محدودا أئم كبار جبال الكسائي رحمه الله إمام الدنيا فيه زمانه في النحو إمام أهل الكوفة وفي القراءات وله قراءة الكساء وهي أحد القراءات السبع جاء رجل وذكر له استدراكا في مسألة إعرابية نحوية على خلاف رأيه فأسق في منديل قال ما عند النحات لا يبلغ بسقة هذه إمام جبل كبير ملئ من العلم يقول ما عند النحات لا يبلغ بسقة هذه ما الذي حدث في مجلس هارون الرشيد الخليفة حضر هو واليزيدي الإمام المعروف فتقدم الكساء يصلي المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون السور القصيرة فأخطأ في سورة قصيرة إمام ليعلمنا الله تبارك وتعالى أننا مساكين. نخطئ في قصار السور فلما انصرف من الصراط قال له اليزيدي أنت إمام الكوفة ومقدمهم وتخطئ في هذه السورة طبعا خلفه الخليفة هارون الرشيد ملكه يبلغ من هناك سواحل المغرب إلى حدود الصين حضرت صلاة العشاء تقدم اليزيدي هذا أخطأ الآن الكسائي في سورة قصيرة اليزيدي تقدم فأخطأ اليزيدي في الفاتحة وهذا في ترجمتهما أخطأ في الفاتحة الإمام اليزيدي لما انصرف من الصلاة قال له الكسائي أقول لك فاسمع ما أقول لا تشرت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يعرف الإنسان بقدره وإمكاناته لماذا الإنسان ينتفش؟ إذا صار عنده مال كثير أو عنده علم في جانب من الجوانب أو صار عنده قدرات وإمكانات حرفية ومهنية أو نحو ذلك ويقول أنا عندي وعندي وعندي وعندي وحضرت مئات الدورات وحضرت وحضرت لا لا لا. الذين نعرفه أن كلام السلف يدور حول قضية في هذا الباب وهي أن العلم الخشيح. بمعنى أنه كل ما ازداد علما عرف أنه ضعيف وعاجز ومسكين ويحتاج إلى أن يخبط لربه ويتواضع ويطأطئ رأسه ولهذا قالوا العلم ثلاثة أشبار الشبر الأول يرى أنه قد حصل كل شيء هذا أبو الشبر هو المشكلة هو سبب المصائب والفتن والخلافات والتنقير عن المسائل التي لا تعنيه يذهب هذا وهذا وهذا وهذا ويرد على هذا ويرشق هذا ويتكلم في هذا ويعيب هذا ولا يحسن النقل ولا يحسن الفهم ولا يحسن السماع أبو شبر يشعر أنه فاهم كل شيء ويخطئ ويصوب والعلماء ويتكلموا والشبر الثاني يعني يشعر أنه الشبر الثالث أنه لا يعلم إلا قليلا ولذلك تعرض على الإمام مالك رحمه الله نحو تسعين مسألة يجيب عن ثلاث أو أربع والباقي يقول لا أدري هذا الكبار ويأتيه رجل من أهل المغرب, المغرب إلى المدينة على جمل ويسأله عن مسألة ويقول أنظرني أنظر فيها ثم يتردد إليه اليوم الأول والثاني ثم يأتي بعد ذلك براحلته وقد حملت يقول أنا مسافر فأجبني عن مسألتي قال لا أعلم قال تقول لا أعلم وأنت مالك امام دار الهجرة عالم المدينة فماذا أقول للناس قال قل لهم مالك لا يعلم يقول الذي أرسلوني بهذه المسألة ماذا أقول لهم قال قل لا مالك لا يعلم وهذا كثير يمكن أن يجمع منه مجلد بهذا في الباب فيما يذكر عن العلماء من كثرة قول لا أعلم ولهذا كان الإمام مالك يعيب على من يكثر الجواب يقول مثل الجمل المغتلم الجمل المغتلم الجمل إذا صار في حالة من الهدير يقول يتكلم في كل شيء يعني يجيب عن كل شيء كل مسألة يجيب عنها مثل الجمل المغتلم فهذا لا يمدح ولا يحمد وإنما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله بأن أصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان وحمية عن الضرر فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها إذا أيقن العبد بهذا صار يقبل على العباده والتكاليف على أنها غذاء الأرواح هي الزاد. الذي يكون به قيامه وتنهض به قوة فيحب العبادة والطاعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال الصلاة هذه التي يستثقلها بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يستروح بها يجد راحة يجد طمأنينة ولذلك انظروا إلى حال المصلين الذين ارتاضت نفوسهم بالصلاة انظروا إليهم إلى وجوههم وأحوالهم بعد الصلاة ماذا ترون تجد الراحة تجد النعيم نعيم الأرواح بعد هذه الصلاة، لكن الذي لا يصلي هو في حال من الله المستعان. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت. لاحظ التعبير لها وعليها. لها ما كسبت. لها دون أن ينقص من ذلك شيء بل يضاعف. لها ما كسبت. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فيوفى إليه أجرف لها ما كسبت. يجده مرصودا لا يضيع عند الله شيء ثم أيضا لها ما كسبت يدل على أن الأعمال الصالحة كسب للإنسان ربح لها وعليها أن الأعمال السيئة والمعاصي أنها غرم يحمله على ظهره فهذا له وهذا عليه إذا أدركنا هذا المعنى عرفنا ما نقدم عليه وما ينبغي على العبد تحريه من العمل الصالح واجتناب العمل السيء فلها جاءت في الحسنات وعليها السيئات حسنات مما ينتفع به العبد والسيئات لأنها تضره فقال وعليها ما اكتسبت فلما كانت الحسنات مما يفرح به الإنسان ويغتبط ويطلبه ويسر به أضيفت إلى ملكه لها بينما السيئات أثقال أو زار يحملها فقال وعليها وعليها ما اكتسبت فهي متحملات صعبة كما يقول القرطبي رحمه الله أعباء ثقيلة عليها اكتسبت ما يقال لمال وعليا دين، عليا غرم. وهكذا أيضا التفريق بين الكسب والاكتساب. بالحسنات قال كسبت، وفي السيئات قال اكتسبت. قد ذكر العلماء توجيها لذلك. حاصله أن الكسب هو ما يحصله الإنسان من عمله المباشر وغيره. هذا الكسب. فالعبد يعمل الحسنة الواحدة وجزا عليها عشرة. يهم بالحسنة فتكتب له حسنة. ولو لم يعملها. لكن الاكتساب يختص بما باشره الإنسان فقط فلو عمل سيئة لم تكتب عليه إلا واحدة لا يضاف إليه سيئات وتضاعف وكذلك أيضا حينما يهم بالسيئة فلا يعملها فإنها تكتب حسنة لا تكتب سيئة بمجرد الهم. فدل ذلك على أن الكسب في باب الحسنات يحصل بآدنى ملابسه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما يقول ابن جوزي الكلبي في التسهيل لكن السيئات التي تكون على النفس هذه تحتاج إلى اعتمال تحتاج إلى مزاولة اكتساب لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى إذا زيد في مبنى الكلمة حرف يدل على أن فيه هناك زيادة في المعنى معناها كسب اكتسب اكتسب فيها زيادة فدل على زيادة في المعنى ما هذه الزيادة أن السيئات كما سبق تجلى اعتمال لابد أن يباشرها بنفسه. أنه لا يؤاخذ إلا بعمله فقط بقدره وهذا يدل على غلبة فضل الله ورحمته تبارك وتعالى وأن رحمته سبقت غضبه لها ما كسبت عليه ما اكتسبت ولهذا قدم أيضا لها ما كسبت لأن رحمته سبقت غضبه فهو بهذا يخبر على كل حال أن ثمرة هذا التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت إن العائدة والغاية تعود إليكم معاشر المكلفين أنتم المنتفعون بذلك بما يكسب العبد وهو المتضرر باكتسابه ففي كسبه نفعه وكذلك في اكتسابه للسيئات الضرر فحينما أمرنا تبارك وتعالى ونهانا لم يكن ذلك لحاجة منه إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني وإنما إحسانا إليه ورحمة وتفضلا وتكرما ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم وحفظا عما يؤذيهم ويضرهم فهذا يؤخذ من هذا الموضع لها ما كسبت وعليها ما فلاحظ هذا تقابل لها وعليها كسبت واكتسبت كذلك أيضا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الصيغة هنا صيغة خبرية كما هو ظاهر والمقصود بذلك الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي لها ما كسبت عليه إذن حاسب على كل حال انتهى الوقت بقي الدعاء الذي بعده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ونسأل الله لنا ولكم القبول واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار جعلنا وإياكم من المقبولين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا